ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أ ن ه كان له أ ي لابن عمر رضي الله عنهما إ ذ ا كان في سفر كان له حمار يتروح عليه إ ذ ا مل الركوب على ا ل ر ا ح ل ة و ع م ا م ة يشد بها ر أ س ه يعني كان ابن عمر رضوان الله عليهما إ ذ ا ما أ ر ا د أ ن يخرج من م د ي ن ة النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم إ ل ى مكه زادها الله شرفا صحب معه بجوار راحلته التي يركبها حمارا يتروح عليه يعني يستريح بالركوب عليه إ ذ ا ملا ل ر ك و ب على ا ل ر ا ح ل ة ومعه عمامه يشد بها ر أ س ه فلقيه في ا ل ط ر ي ق عندما كان بطريق م ك ة أ ع ر ا ض ي ف أ ق ب ل عليه ابن عمر رضي الله عنهما فقال أ ل س ت ابن فلان ا بن فلان قال بلى قال ف ق د هذا الحمار فاركبه وهذه العمامه فاشدد بها ر أ س ه ف أ ق ب ل أ ص ح ا ب ابن عمر عليه يلومونه وقالوا عجبا لك أ ع ط ي ت هذا ا ل أ ع ر ا ض ي حمارك الذي تتروح عليه وعمامتك التي تشد بها ر أ س ك فقال إ ن ي سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و يقول إ ن أ ض ر البر أ ن يصل الرجل أ ه ل ود أ ب ي ه وان ابا هذا كان صديقا لعمر رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم ان اضر البر ان يصل الرجل اهل ود ابيه وفي روايه بعد ان يوليا يعني بعد ان يموت فيا له من دين لو كان له رجال وهذه لفته ع ظ ي م ة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم على ديدن لفتاته صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم كلها إ ن من أ ض ر البر أ ن يصل الرجل أ ه ل ود أ ب ي ه وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو في طريقه إ ل ى م ك ة يجد ا ل ع ن ة و ا ل م ش ق ة في السفر في الصحراء ا ل ق ا ح ل ة وفي الرمال ا ل م ج د ب ة وتحت أ ش ع ة الشمس ا ل م ح ر ق ة ومعه حماره يتروح عليه مستريحا كلما مل من الركوب على ا ل ر ا ح ل ة وعمامته التي يشد بها ر أ س ه تقيه عصف الرياح و ش د ة لهيب السعير من أ ت و ن الشمس ا ل م ح ر ق ة ومع ذلك ينزل عن هذا كله طائعا ل أ ع ر ا ب ي غفل لا يعرفه أ ح د من أ ص ح ا ب ه ولكنه معروف لديه تبت ا ل م ع ر ف ة عنده وايه ذلك وعلامته أ ن ه يقول إ ن أ ب ا ه كان صديقا لعمر رضوان الله عليه و إ ذ ا ت ح ق على عبد الله وهو ابن ض ر ب أ ب ي ه أ ن يصل أ ب ا ه بعد أ ن يموت ب ص ل ة صديقه الذي يتمثل ا ل آ ن شاخصا أ م ا م ناظريه في ابنه فينزل له طائعا عن أ س ب ا ب راحته ج م ل ة طيع ا ن ف س راضيها ل أ ن ه يرقب الله رب العالمين فيما ي أ ت ي ه وما يدعه الرسول صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم يبين ل ع ا ئ ش ة رضوان الله عليها وهي تقول فيما أ خ ر ج ه الشيخان رحمهما الله عنها في ص ح ي ح ه م ا قالت دخلت علي ا م ر أ ة تعني ا م ر أ ة م س ك ي ن ة معها أ ي مع ا ل م ر أ ة ا ل م س ك ي ن ة ابنتان ي لها قالت ت س أ ل ن ي شيئا فلم تجد عندي إ ل ا ت م ر ة و ا ح د ة ف أ ع ط ي ت ه ا إ ي ا ه ا قالت ف أ خ ذ ت ا ل م ر أ ة ا ل ت م ر ة فشقتها نصفين واعطت كل و ا ح د ة من البنتين نصفا ولم ت أ خ ذ شيئا قالت ف أ ع ج ب ن ي صنيعها فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم أ خ ب ر ت ه ف أ خ ب ر ه ا النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم أ ن الله رب العالمين قد كتب لها ا ل ج ن ة بما فعلت مع ابنتيها وفي روايه لمسلم رحمه الله عليه عن عائشه رضي الله عنها قالت ان المراه لما دخلت عليها لم تجد عندها إ ل ا ثلاث ة تمرات فاعطتها اياهن ف أ خ ذ ت و ا ح د ة واعطت كل و ا ح د ة من البنتين ت م ر ة ف أ ت ل ت ا ه ا ثم رفعت تمرتها إ ل ى فيها ف ا س ت ط ع م ت أ م ه م ا تلك ا ل ت م ر ة فقسمت التمره قسمين ثم أ ع ط ت كل و ا ح د ة منهما قسما ثم إ ن ه ا لم تطعم شيئا و أ خ ب ر ت ع ا ئ ش ة رضوان الله عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم بالذي صنعت ا ل م ر أ ة ف أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم أ ن المراه أ كتب الله رب العالمين لها ا ل ج ن ة بصنيعها ذلك وهو معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم الا إ ن ا ل أ ب و ي ن لا يحتاجان إ ل ى كثير تدليل على ا ل ش ف ق ة ا ل م ن ب ع ث ة من قلبيهما تجاه أ ب ن ا ئ ه م ا ل أ ن الله رب العالمين جعل ذلك ف ك ر ة م غ ر و س ة في قلب ا ل أ ب و ي ن ولكن ا ل أ ب ن ا ء هم الذين يحتاجون إ ل ى ا ل ت و ص ي ة من بعد ا ل ت و ص ي ة من أ ج ل أ ن يكون الواحد منهم ملاحظا لبره ب أ ب و ي ه محاذرا من الوقوع في العقوق الذي قد حرمه الله رب العالمين وحذر منه نبيه ا ل أ م ي ن صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و إ ن الله تبارك وتعالى إ ذ ا ما سعى العبد على أ ب و ي ه الشيخين الكبيرين جعله الله رب العالمين بسعيه ك أ ن م ا قد خرج في سبيل الله رب العالمين فعن كعب بن ا ج ر ة رضي الله عنه قال مر بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و رجل ف ر أ ى أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه ه وعلى ل آ وسلم جلده ونشاطه فقالوا يا رسول الله لو كان ذلك في سبيل ل ل في ا هذا رب العالمين يعني لو كان لو يعني ه السعي بهذا الجلد وهذا الجد وهذا النشاط في سبيل الله رب العالمين فقال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم إ ن ه إ ذ ا كان قد خرج يسعى على ولد له صغار فهو في سبيل الله و إ ذ ا كان قد خرج يسعى على أ ب و ي ن شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإذا كان قد خ رواه ج يسعى ي في سبيل و الطبراني ا ش ي ا رواه ن ل ط في الكبير ب إ س ن ا د صحيح يبين النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم أ ن السعي في ا ل ح ي ا ة على قسمين ا ل أ و ل سعي في سبيل الله رب العالمين يدخل فيه النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم أ ن يسعى المرء على ولد له صغار أ و يسعى على أ ب و ي ن شيخين كبيرين من أ ج ل أ ن يطعمهما و أ ن يحنو عليهما أ و أ ن يسعى المرء على نفسه من أ ج ل أ ن يعفها من ذل السؤال ومن ا ل ح ا ج ة إ ل ى غير الله رب العالمين كل ذلك كما بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سبيل في اله ل رب العالمين وسلم أ م ا إذا كان قد خرج رياء وفخرا ا قد ق خرج فهو ل م ا ق ا ب ل وهو في سبيل الله ش ي ط ا ا ن ر ي م نعود ب ا ل ل رب العالمين من مثل هذا السعي هذا إ ن ه هو الجواد الكريم عباد الله إ ن ا ل م ر أ ة أ ح ي ا ن ا يجد نفسه بين شقي الرحى متمزقا هذا يشده إ ل ى جهته وهذا يشده إ ل ى جهته ثم إ ن ه يحار كيف يطبق نصوص الله رب العالمين في كتابه العظيم وفي س ن ة نبيه ا ل أ م ي ن حتى يكون مطيعا لله جل وعلا وحتى يكون ممتثلا ل أ م ر نبيه صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم إ ن المرء كثيرا ما يتمزق لا يستطيع أ ن يجد لنفسه مخلصا ولا أ ن يلتمس لذاته مخرجا ولا أ ن يجد لروحه منفذا وانما يظل في ا ل ح ي ر ة متخبطا ك أ ن ما يطبق عليه القانون الذبابي وذلك أ ن الذباب إ ذ ا ر أ ى العسل قال من يوصلني إ ل ي ه وله درهمان ف إ ذ ا وصل إ ل ى العسل فغرق فيه قال من يخرجني منه وله أ ر ب ع ة دراهم إ ن ا ل م ر أ ة كثيرا ما يتمزق ب أ ح و ا ل ك ث ي ر ة و أ ظ ه ر هذه ا ل أ ح و ا ل في دنيا الناس من المسلمين الصادقين و هذا الحال الموصوف الذي يخبره ج م ل ة ع ظ ي م ة من المسلمين الصادقين لا يجدون ل أ ن ف س ه م منه مخرجا ولا ل أ ر و ا ح ه م منه منفذا وهو أ ن يتمزق ا ل إ ن س ا ن بين حقوق أ م ه خصوصا و أ ب ي ه من ج ه ة وحقوق زوجه من ج ه ة أ خ ر ى فهو إ م ا أ ن يراعي أ م ه و أ ب ا ه وعندئذ يقع في كثير من العنف مع زوج ج ا ه ل ة بحقوق الله رب العالمين قد يؤدي ا ل أ م ر في المنتهى إ ل ى الفراق والطلاق وقد يجد المرء نفسه م ب ت ر ا ل أ ن يكون ض ر ا ب أ ب ي ه و أ م ه في م و ا ج ه ة تلك ا ل ز و ج ا ت ا ل ع ا ت ي ة ا ل ع ن ي ف ة ا ل ض ب ا ع ي ث ا ئ ر ة الصيال وعندئذ يجد العنك و ا ل م ش ق ة و إ م ا أ ن تدركه ا ل خ ي ب ة التي لا فلاح ولا صلاح من بعدها فيجعل نفسه في ك ف ة زوجته في مقابل حقوق أ ب ي ه و أ م ه وعندئذ يقع في العقوق عياذا بالله رب العالمين ولياذا بجنابه الكريم و ا ل أ م ر في الخروج من هذا ا ل م أ ز ق يسير جدا على من يسره الله رب العالمين عليه حدث بعض الثقات من أ ه ل العقل الراجح والفكر الثاقب قال من ا ل ل ح ظ ة ا ل أ و ل ى التي أ و ت فيها زوجي إ ل ي والتي كانت فيها عندي م ح ص ل ة لدي أ ق ب ل ت عليها موضحا لها حقوقها وحقوق أ ب و ي وبينت لها أ ن أ ب و ي له ما عندي من الحق ما لا يمكن بحال من ا ل أ ح و ا ل أ ن أ س ر ط فيه ولا يمكن لي بحال من ا ل أ ح و ا ل أ ن أ ت ج ا و ز عن قدر ولو يسير منه ثم إ ن ي اتفقت معها على أ م ر ننفذه معا إ ذ ا ما جد الجد وهو أ ن ه إ ذ ا ما وقع اختلاف بينها وبين أ ب ي أ و أ م ي ف أ ن ا عندئذ أ ق ف بجوار أ ب ي و أ م ي ولو كانت زوجي م ص ي ب ة وكثيرا ما تكون ا ل ز و ج ة م ص ي ب ة ن س أ ل الله السلامه و ا ل ع ا ف ي ة يقول ف أ ن ا متفق معها على ذلك أ ك و ن دائما في صف أ ب و ي ولو كان الحق عليهما ثم آ خ ذ في نهرها وفي لومها وفي تعنيفها وهي ت ط أ ط ئ ا ل ر أ س م ن ك س ر ة وربما أ ج ر ت وهو أ م ر يسير جدا على النساء أ ج ر ت من عينيها د م ع ة أ و دمعتين تظاهرا ورياء لا حرج فيه و أ ن ا آ خ ذ في الصياح وفي ا ل ص ي ا ل و أ ر ض ي أ ب و ي بما استطع ت و أ ك ب على يديهما مقبلا بل على رجليهما متمرغا في ترابهما وما تحت أ ق د ا م ه م ا ثم اني بعد ذلك أ د خ ل عليهما في حجرتهما ثم أ ع ل ن لهما أ ن هذه ا ل م ر أ ة لن أ س ت ط ي ع أ ن أ ع ا ش ر ه ا بعد ذلك و أ ن ي لا أ ق د م على حقه ما حقا و أ ن ي لا أ س ت ط ي ع بحال من ا ل أ ح و ا ل أ ن أ ق ب ل التجاوز ولو كان يسيرا منها بحال أ ب د ا ثم أ م ع ن في ز ي ا د ة المقدار المتفق عليه بيننا يعني بينه وبين زوجه ف أ ع ل ن بين يدي أ ب و ي ب أ ن ي لابد أ ن أ ق و م إ ل ي ه ا ا ل آ ن من أ ج ل أ ن أ ض ر ب ه ا ضربا مبرحا ومن أ ج ل أ ن أ س ر ح ه ا سراحا ولو غير جميل من غير أ ن أ ج ع ل فيه للمعروف مدخلا ثم أ د خ ل حجرتي على زوجي و أ غ ل ق الباب من خلفي ثم اخذ و س ا د ة أ ض ر ب عليها ضربا شديدا وهي تنتحي ن ا ح ي ة تصرخ صراخا متواصلا عنيفا وهو أ م ر أ ع ز ك م الله رب العالمين يسير جدا على النساء فهي ت أ خ ذ في ذلك مع إ ج ر ا ء الدموع م ض غ ا ر ا ك ا ل أ ن ه ا ر أ و ق ط ر ا ل أ م ط ا ر و أ ن ا أ ص ي ح ما أ ص ي ح وعندئذ تتحرك الشفقه في قلب أ ب و ي ه ف ي أ ت ي ا ن الي فيطرقان علي الباب و أ ن ا أ ح ج ز ه م ا ق ل ف الباب بظهري وابى إ ل ا الاباء كله ان يدخل علي احد ثم اخرج متظاهرا بالغضب وادعهما مع زوجي فياخذان في ترضيتها وتعود الامور بفضل الله إ ل ى مجاريها فانظر يا هداك الله إ ل ى هذا الامر اليسير كيف يصلح الله رب العالمين به الخطب الكبير ويدفع الله رب العالمين به الشرر المستطير إ ن ا ل م ر أ ة إ ذ ا ما فكر على هذه ا ل ص و ر ة ا ل ح س ن ة ف إ ن ه يستطيع بفضل الله رب العالمين أ ن يصل إ ل ى كثير من الخير وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ولكن هذا موقوف على أ ن تكون ا ل ز و ج ة ك ي س ة ف ط ن ة ع ا ر ف ة بحقوق الله رب العالمين ع ل م ة ب أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يمكن أ ن يكون له حق من غير أ ن يكون في مقابل هذا الحق واجب ينبغي عليه أ ن يلتزم به و أ ن يؤديه على الوجه المرضي عند الله رب العالمين عباد الله إن الإنسان عليه أدع عملي عند الله الإنسان كثيرا فيقول هل أنا إذا ما يسأل فيقول هل وأجلس نفسه فراشه قدميه إن ينبغي أن أبي مرض وتحت、قدمي. أ ت أ ل م لالمه و أ ن ت ف ض لانتفاضته بحماه و أ ج د ل ذ ع ا ل أ ل م الذي يجد مسه في جلده أ و في عظامه أ ج د مثل ذلك في ح ب ة قلبي و ذ ا ت فؤادي وهل أ ن ا أ د ع و عندما يصيبه الله رب العالمين بضر أ د ع و دنياي خلف ظهري ثم أ ج ل س لديه م خ ب ل ا عليه و ك أ ن ي لا أ ر ى الدنيا إ ل ا من خلاله ومن سوى منظوره بحال أ ب د ا وهل أ ن ا إ ذ ا ما ت أ خ ر حتى في حال صحته في خارج البيت ولو يسيرا أ ج د في نفسي أ ل م ا يضنيني به القلق خوفا عليه وتوقعا ل أ م ر قد لا يكون حسنا يدعو إ ل ى تاخره خارج البيت وهل يتفكر المرء في حال ابويه وهما يعنيفانه ثم يدور الاب خاصه من وراء ظهر ابنه فيذهب إ ل ى امه ويقول لها حاولي ان تتوسطي بيني وبينه وحاولي ان تتفقدي ح و ا ل ه وانظري اليه هل تناول طعامه أ م لم يتناوله وهل أ خ ذ ب أ س ب ا ب راحته أ م لم ي أ خ ذ بها وهل تفكر ا ل إ ن س ا ن في حال أ ب و ي ه وهما ي ع ن ف ا ن ه حينا بعد حين من أ ج ل أ ن يقيماه على ا ل ج ا د ة ا ل م س ت ق ي م ة كما أ خ ب ر الله رب العالمين عن حال ا ل أ ب و ي ن مع الولد العاق المشرك بالله رب العالمين وهما يستغيثان الله ويلك آ م ن إ ن وعد الله حق فيقول ما هذا إ ل ا أ س ا ط ي ر ا ل أ و ل ي ن وهما ي خ ب ل ا ن على الله رب العالمين باستغاثه م ض ن ي ة و ح ر ق ة ز ا ئ د ة ويلك لا تهلك نفسك ولا تجلب الشقاء على ذاتك ولا تهدم بنيانك ب م ع ص ي ة الله رب العالمين ويلك آ م ن إ ن وعد الله حق فيقول ما هذا إ ل ا اساطير الاولين هذه رجعيه لا تقدم فيها وهذه احوال قد تجاوزها العالم ولم يمت احد ثم عاد إ ل ى الحياه فاخبر بما كان من بعد الموت مما وراءه مما تقولان وهما يستغيثان الله ويل تامن فيقول ان وعد الله حق حتى يقول ما هذا إ ل ا اساطير الاولين هل تفكر الانسان في حال ابويه وهو صغير لديهما وهو مقبل عليهما بجمله ذاته وانهما ليميطان عنه الحدث الاكبر ولا يتقززان ولا يتفززان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 وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه ثم اتى بالامر الملازم للامر ب ع ب ا د ة الله رب العالمين من غير اشراق وقضى ربك الا تعبدوا الا إ ي ا ه وبالوالدين إ ح س احسانا ن يعني ا و أ ن و إلى ل ل ا ا و د ي إ ح س ن ا فهو توكيد بهذا المفعول المطلق من أ ج ل أ ن يدلنا ربنا تبارك وتعالى على عظم ا ل أ م ر الموصى به الذي أ م ر به الله رب العالمين انا عندك م عندك يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما أ ف تقززا و ت أ ف ف ا وتضجرا وهو اسم فعل امر مضارع, بل هو اسم فعل مضارع بمعنى افضجر ل يمت الله رب العالمين ان يحدث شيئا من ذلك من عبد صالح ل أ ن الله رب العالمين إ ذ ا أ م ر المؤمنين ا م ت ف ل و ا ب أ م ر ه وكذلك نبيه صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم فلا تقل لهما أ ح س ن ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما إ ن ا ل أ ب او ا ل أ م إ ذ ا بلغا من الكبر عتيا و أ ص ب ح ا لا يتحكمان في بولهما ولا في غائطهما فما على المرء إ ل ا أ ن يكون لهما كما كانا له وهو صغير ي فلا ع مثل ذلك ل ي تقل أ ك ف فلا ا ولا يتضجران وإنما يرجوان الحياة والسعادة والبركة والهناة ن ت لهما اف ولا تنهرهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وهو بعث لذكريات ا ل ط ف و ل ة في غضارتها ولينها وكن رب ارحمهما كما ربياني ص غ ي ر ة في حال ا خ ب ا ل ه م ا عليه وحنوهما به وبرهما الزائد بحاله في ضعفها وفي لينها وفي غضاره ا ل ط ف و ل ة والصبا فيها وقل لهما قولا كريما ثم يصل النص إ ل ى المدى الذي لا مدى بعده يقول الله رب العالمين واخفض لهما جناح الذل من الرحمه الان تستحيل الرحمه ذلا وهو ذل له جناح وهذا الجناح مخفوض ل ل أ ب و ي ن ج ن ا ي ة عن ا ل إ س ل ا م والاستسلام لهما والتسليم بالخضوع المطلق الذي لا يراجع أ م ر ا ولا يعصي إ ش ا ر ة و إ ن م ا هو رهن ا ل إ ش ا ر ه وعلى طرف البنان يقول الله رب العالمين واخفض لهما جناح الذل من ا ل ر ح م ة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واخفض لهما جناح الذل من الرحمه بذل ذليل ورحمه